أغنية جديدة على نجوم FM من ألبوم بكد اسمك من عربيك ميزيك قريباً بالأسواق توحشني وأنا وياك. ديدة على نجوم <تصفيق> و بكل يوم أحلام وحكاية قبل منار و الفرحة مش ممكن نحسبها بالأيام بكل يوم أحلام و قبل منار و الفرحة مش ممكن نحسبها وانا وياك وانا اكد طمني جديده على نجوم اف ام نص بيجين من, من ميوزك وياك على نجوم أساني.